إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاك قل ربي أحلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارف إلا وجهه لهم حكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا نُرْسِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُونَ بِالْبَاطِلِ لِيُدْخِلُوا بِهِ الْبِرَّ وَهُمْ كَذَّبُونَ أَمْ حسب الذين يا قوم من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا و هو السميع العليم وان جاهد فان ما يجاهد لنفسه ان الله له gesù நா